فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأزل ما على الذين ظلموا رجلا من السماء بما كانوا يسقون وإذ استسقاموا سال قومه فقل نضرب أعصاك الحجر ف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 ادعُ لنا ربك أخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفاها وقومها وعدسها وبصلها أَرَأَيْتَ أَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ ما سألتم وغربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكذبون بآيات الله ويقتلون المبتدئين بغير الحق. ذلك بما أصوا وكانوا يعتدون